ك بالحق بشيرا ونبيرا وإن من أمة إلا خلاف فيها نبي وإي يكذبوا كف قد كذب الذين مع قبلهم جاءتهم غسلهم بالبينات وبالزبر وبالفتا بالمنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيطا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 فقوا مما رزقناهم وعلانية وَأَنفِقُوا مما رزقناهم سِرًّا وعلانية وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْنَا وَمَا عِندَنَا وَلَا تُخْفُوا عَمَّا نُعْلِنُهُ وَلَا تُبْدُوا عَمَّا نُخْفِهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن يَفْتِنَكُمُ